بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتره بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما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 شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره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 ونسواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أيذا ضللنا في الأرض إن لا في خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفىكم ملك الموت الذي يكيل بكم ثم إلى ر ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسي يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إن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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقنا وكان مؤمنا كما كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ما كانوا يعملون، وأمَّ الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما وَلَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ لَدَنَادُونَ الْعَذَابِ لَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ منظم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الكتاب فلا تكن في مريت من لقاءه وجعلناه هدى لبلد إسرائيل وجعلنا منهم لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 ولم يرونا نسوق الماء أيل الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا يبصرون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرون عنهم وانتظرن